بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساخر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ قَاءَنَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَنَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلٍ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أبدله مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي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 قل أتنبئون الله بِمَا لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا عَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا مَا تَمْكُرُونَ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 فاختلطت به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها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 وَضَلَّ عَنْهُم مَا كانوا يَفْتَرون قُلْمَي من يَررزُقُكُم مِن السَّماءِ وَالْأَرض أَم م يَملِكُ أَم وَ الأبصَار وَمَيْ يُخْلِجُ الحَََّ منِنَ المَيتِ وَيُخرِجُ الْ المَيتَ مِنَ الحَّ وَمَي يدَبِّر الأمر فَسقُونَ اللهَّ فَقُلْ الأأَفَل تَاتَّقون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 أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلموا الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعارفون بينهم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 اِذَا جاء اَجَّلَهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنَ الْمُجْرِمُونَ أَفَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَنَّ أَنَا وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِيَّ وَرَبِّ إِنَّهُ لحق وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسِرّ ندامةَ لَمَّا رَأَوا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُغْلَمُونَ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 قل أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَأَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْغِي لَكَ كَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرض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 قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ مَا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاخِرُونَ قالوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْمُلْكُ الْبَغِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى الا ذريته من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون العال في الارض وانه لمن المسرفين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 قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا وَتَّائِذاَا أَدْرَكَهُ الغَرَقُ قَا آمَتُ أنهُ ل إِلَ إِللاأَهُ ل إِلَ إِللاا الذي آممَنَتْ بهبَنُ إصائيل وَأَنَ منِنَ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات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 المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين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 وأأَنْ أقِم وَجههَكَ للِّين حَانيفَ وَلَا تكََُّ مِنَ المُشِْكين وَلاَا تَدُ مِنْ دونُون اللَّهِ مَا ل يَفَعكَ وَلاَا يَظُّك